وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِ لِأَجَرٍ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعْلَ مِنْهَا زوجها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 له الملك لا إله إلا هو وَفَأَنَّا تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنْ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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَا نَضُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتخون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد, فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب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 فسلكه فَسَلَكَهُ ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج فتره مصفر ثم يجعل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 أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابها مثالي تقوش عر منه جلود الذين يخشون ربهم تقوش عر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم الخيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ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 السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.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 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان غر دعانا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 والتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أي يأتيكم العذاب بعثة من قبل أي يأتيكم وأنتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله في جنب الله وان كنت لمن الساخرين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 واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجِّ الله الذين تَقَوَّبَ مَفَازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 قُلْ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ الَّذِينَ فِي قَبْلِكَ زَيْغٌ أَشْرَكْتَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجין بين نبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يضلون.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 حتى إذا جاءواها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتيكم رسلا منكم؟ رسولٌ منكم يَتْلُونَ عليكم آيات رَبِّكُمْ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. الذين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرى حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم سلام عليكم طب فدخلواها خالدين وقال لهم خزنتها سراب عليكم طبتم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء فنيع ما أجروا العاملين وتر الملائكة حافين حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.